لا نفد البحر قبل ان تفد كلمه ربي ولو جئنا بمثله مددا قل فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لِطَاعَةِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ الله